المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الارض باريزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 بِثَالِ الظَّالِمِينَ بَدَلا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا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 لهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا